حتى ينج الجمل حتى ينج الجمل في سم الخياطة ولا يدخلون الجنة حتى حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جن مميتة هم من جهنم مهاج ومن ثوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولا أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري موت تحت جمل وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أوتلكم الجنة أوتلكم الجنة أورثونها أورثونها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب, الجنة أصحاب النار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 ونادوا أصحاب الجنة أَسْبَاعٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُواْ هَٰهُمْ يَطْمَعُونَ وإذا صرفت فصاروا منقاص احباب النار قالوا قالوا لا تجعلنا مع القوم الظالمين واذا صرفت ام صاروا منقاص احباب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الْجَنَّةَ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ غُبْسِ مَا هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَلَيْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْفِرُونَ أَنَا أُلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أتم ولا تتم تحزنون ولا داء أصحاب النار أصحاب الجنة ولا أصحاب النار أصحاب الجنة أن فيض علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما, أو مما رزقكم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن علينا من الماء فزقكم الله فانو ان الله حرم ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم نسو كما نسو فاليوم أنوسهم كما نسوا كما نسوا لقائهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدوء ورحمة لقوم يؤمنون هل يضرون إلا تأويلك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 فأشفع لنا أو نرد فنعمل وير الذي كن لا نعمل قد خسرو أنفسهم, قد خسروا أنفسهم وضل, عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون